يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إِنَّ ناجل الله إِذَا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إِنِّي دعوت قومي ليلا ونهارا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 دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا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 ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات انطلاقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جَالَنَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُمْ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا